يا ايها الذين آ م ن و ا اذكروا نعمت الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر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 ا ل أ د ب ا ر و ك ا ن ع ه د ا ل ل ه م س ؤ و ل ا قل لن ينفعكم الفرار إ ان فررتم َُ من َِ الموت َِْْ او القتل واذا لا َ تمتعون ََُُ إ ِ ل َّ ا قليلا ًَِ قل ُْ من َ ذا َ الذي َّ يعصمكم ُُِ من َِ الله َِّ إ ِ ن ْ أ َ ر َ ا د َ بكم ُِْ سوءا ًُ أ َ و ْ أ َ ر َ ا د َ بكم ُِْ رحمه َْ ولا ََ يجدون ََُ لهم َُ من ِْ دون ُِ الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله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 ل ل ه ي س ي ر ا ي ح س ب و ن ا ل أ ح ز ا ب لم ي ذ ه ب و ا و إ ن ياتي الاحزاب يودوا لو انهم بادون في الاعراب يسالون عن أ ن ب ا ئ ك م ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله, لمن كان يرجو الله واليوم ا ل آ خ ر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 وكان الله ع ل ى كل شيء قدير